وَأَنَّا مِنَّ الْمُسِيمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّوِ الثَّيْرِينَ فقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتلهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 إَِّا بَد غون مِنغه وَر سَداتِ وَمَ يعْص الَّ وَرسُ دْغُ فَإٍَِّلََغُون ر جَغَلَّ مَ خل بينَ وَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَصْرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنَّ أَذَرِي أَقْرِبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا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 ق أَدلَ غور سَلَ فيِ رَّجِ وَحآاقَ بِمَالَ دَجِ وَع فكُ